عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى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 آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعةهم لا تغنى عني شفاعةهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إن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 السماء وما كننا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلم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 ما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفّون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن ألم إن في ضلال مبين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 ما رقدين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحتا واحدة فإذاهم جميعا لدينا محضون Falahum la tuzlam nafsu shay'au, walatujazau nillaa ma kuntum t'amalun. Inn a'ashab al jannah lillayyama fi shugul faakhun. Hum wa azwajhum fi zillal al araik لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان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 من التي كنتم تعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 لِيَوْمَ ثَر مَا كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ